الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مازال الحديث ايها الاحبه متصلا بهذه الايه الكريمه وهي قوله جل جلاله احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم أن لباس لكم وانتم لباس لهن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 تبارك وتعالى بعدما ذكر هذه الأحكام تلك حدود الله فلا تقربوها بعد بيان أحكام الصيام والاعتكاف تلك حدود الله وحدوده هي أحكامه وشرائعه التي حدها من الحلال والحرام فلا تقربوها لا تقربوها فكان ذلك النهي عن مقاربتها أبلغ من النهي عن مقارفتها لم يقل الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقارفوها أو فلا تعتدوا عليها وإنما قال فلا تقربوها فلا تقربوها فهذا نهي والنهي للتحريم فالنهي عن قربها أبلغ من النهي عن المقارفة نفسها وذلك حينما يقال لا تقرب كذا فمعنى ذلك أنك تبتعد عن كل سبب يوصل إليه ويقرب منه ولذلك جعل الله تبارك وتعالى على شرائعه الكبار وأحكامه العظام سياجا يحوطها لئلا يصل الإنسان إليها انظروا في قضية التوحيد وهي القضية الكبرى نجد الوان الوسائل المحرمه والذرائع المفضية إلى الشرك من البناء على القبور تجصيصها والصلاة إليها واتخاذ القبور مساجد بناء المساجد على القبور كذلك أيضا قضايا تتعلق بالمحظورات الأخرى الزنا مثلا النهي عن نهي المرأة عن أن تخطع بالقول وكذلك أن تبدي الزينة وأن تتبرج وأن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها صوت الحلي في القدم حينما استترت فقد تظهر لونا من الزينة خفيه فتتراقص معه القلوب المريضة إنما تمشي وتضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال وكذلك أيضا إطلاق البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فهذا غض البصر لأنه الطريق إلى الفاحشة وحفظ الفروج يشمل حفظ الفروج عن كل مقارفة محرمة ويشمل المعنى الآخر الذي ذكره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله وهو حفظها من نظر الناظرين إليها بالستر, بالستر فتجد أن الشريعة حافظت. حدود الله تبارك وتعالى بما أحاطتها به من سياج ولذلك تجد الأصول الكبار يعني هذه الشريعة والذي اتفقت عليه جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حفظ الضرورات الخمس أعلىها الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرب ثم المال خمس اتفقت على حفظها جميع الشرائع من الجهتين من جهة الوجود ومن جهة العدم من جهة الوجود بتثبيت ما يقررها ويثبت أركانها ودعائمها فتجد في الدين إنما تثبت أركانه بالدعوة إليه وتعليم الناس شرائع الإسلام والعمل به وبشرائعه وتنفيذ أحكامه أن يكون حاكما مهيمنا على الخلق ومن جانب العدم بمنع البدع المحدثات والشبهات والدعوات المضلة الفرق المنحرفة تشكيك والتلبيس والطعم كل هذا حفظا له من جانب العدم ولهذا كان حد المرتد القتل حفظا للدين من جانب العدم وتجد أيضا حفظ النفس من جانب الوجود بالأمر بالأكل من الطيبات ونحو ذلك من جانب العدم قصاص على من اعتدى على النفس بالنفس أو بالأطراف وكذلك أيضا نجد حفظ العقل بالارشاد إلى النظر والتفكر والتفكير الصحيح وفي جانب العدم بمنع ما يؤثر على العقل كالمسكرات والمخدرات ولهذا كان الحد حد السكر لحفظ العقل من جانب العدم لئلا يؤثر عليه شيء من جهة السلب وما يتعلق بالعرض حافظه من جانب الوجود بالأمر بالنكاح الزواج يا معشر الشباب تكثير العفاف ومن جانب العدم بمنع كل من يسيء إلى عرض أخيه بالقذف أو أي لون من الإساءة يعزر بما يردعه وكذلك أيضا حد الزنا حد القذف هذا حفظا للأعراض من جانب العدم وكذلك بالنسبة للمال بتثميره والتجار به بألوان التجارات الصحيحة المباحة ومن جانب العدم بمنع السرقة والاختلاس والغش والتدليس وأنواع البيوع المحرمة الغرر جهالة ونحو ذلك ولذلك كان حد السرقة لحفظ المال من جانب العدم وبهذا نعلم أن جميع الحدود تتصل بالضرورات الخمس فقط حفظا لها من جانب العدم وهذه الضرورات الخمس عليها سياج يسمى بالحاجيات حفظ المال يوجد البيع والشراء والمعاملات والعقود وأنواع الحفظ له بسياج اسمه الحاجيات توسعة على الناس ثم سياج ثالث اسمه التحسينيات هذا في حفظ هذه الضرورات الخمس جميعا كل واحدة من الضرورات عليها سياج اسمه الحاجيات يدعمها ويقويها ويؤكدها ثبتها وسياج ثالث اسمه التحسينيات تحسينيات. يعني مثلا العرض الضروري هو حفظ العرض ومن اعتدى عليه بالقذف حد القذف من اعتدى بالزنا حد الزنا للمحصن وغير المحصن وبالنسبة للحاجيات مشروعية النكاح النكاح هذا تحفظ به الأراض وتصان ويكثر العفاف التحسينيات مثلا في هذا الموضوع أن لا تلي المرأة الخطبة بنفسها أن يكون هناك ولي لا نكاح إلا بولي أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل لماذا؟ حفظا لماء وجهها لأن تظهر في الصورة في النهاية أنها تتولى العقد على بضعها كأنها تتشوف للرجال لاحظ الواقع أن المرأة هي أحد طرفي العقد العقد في النكاح بين من ومن بين الزوج والمرأة هو الطرفان لكن من الذي يتولى عن المرأة ولا تنكحوا المشركين لما ذكر المشركات قال ولا تنكحوا الرجل هو لينكح ولا تنكحوا المشركات لما جاء في تزويج المشركين قال ولا تنكحوا مراه ما تنكح تنكح تزوج لماذا يتولى هل هذا نقي فيها كما يقول بعض الناس هي عاقله وهي تفهم وهي راشده لا الشريعة شرعت هذا حفظا لرونقها وماء وجهها تبقى جوهر مصونة محفوظة لا تظهر في الصورة كأنها هي طرف العقد الذي يتولى هذه العملية كأنها متشوفة إلى الرجال تعقد على بضعها فصانها وحفظ ماء وجهها هذا من التحسينيات مع أنه واجب ولا يصح النكاح إلا به فكلمة تحسيني لا تعني أنه مستحب لكن في أصل التشريع لماذا شرع؟ لحفظ كمال المرؤات وأن يكون الناس على كمال الإنسانية يكون حياتهم على وئام مثل اللباس ستر العورات هذا من التحسينيات مع أنه واجب الحجاب من التحسينيات وهو واجب من أجل أن تبقى حياة الناس حياة كريمة لا يكون الناس كالبهائم لاحظتم؟ فالمقصود هذا الاستطراج مفيد وتدعو الحاجة إليه فلا تقربوها فهو نهي عن مقاربتها ونهي عن كل سبب يوصل إليها لذلك فإن الله إذا حرم شيئا حرم وسائله وذرائعه المفضية إليه وإذا شرع وأمر وأوجب فإنه يكون ذلك ايجابا لكل سبيل لا يتحقق هذا الوجوب إلا به ولهذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم ترك المحظور إلا بتركه فتركه واجب على اختلاف في التعبير عن مثل هذا بين الاصوليين أيضا لاحظ هنا في هذه الآية من آيات الصيام يقول حدود الله فلا تقربوها لكن بعد ذلك يعني هنا لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ثم نهى عن مباشرة المرأة حال الاعتكاف ونحو ذلك قال تلك حدود الله فلا تقربوها بعد ذلك بآيات لربما تقرب من أربعين آية قال تلك حدود الله فلا تعتدوها لما ذكر الطلاق الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال تلك حدود الله فلا تعتدوها لماذا قال هنا في هذه الآية في الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها وهناك قال فلا تعتدوها آية الصيام هذه جاءت بعد مجموعة من النواهي يقول لا تقربها هذه محظورات اكثر من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشبهات وشبه ذلك أيضا ومثله بالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه فهو مطالب بالبعد والنقي عن هذه المحظورات لا يقرب لكن فيما يتعلق بآية الطلاق التي عقبها بقول تلك حدود الله فلا تعتدوها أنه جاء ذلك بعد مجموعة من الأوامر فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فلما ذكر هذا وما بعده نهى عن التعدي فلا تعتدوها لا تتجاوز هذه التشريعات التي شرعها الله تبارك وتعالى فليس بعد الهدى إلا الضلال آكذا ذكر بعض أهل العلم كذلك أيضا قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك البيان يبين الله آياته بيانا لا يترك في الحق لفسها لماذا يبينها للناس لعلهم أي من أجل أن تتحقق لهم التقوى من أجل أن تتحقق لهم التقوى لعلهم يتقون فدل ذلك على أن العلم سبيل للتقوى قد يكون الإنسان عالما ولكنه غير تقي ولهذا قال الحافظ بن القيم رحمه الله لو, لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود فكانوا أهل غضب وأهل لعن عرفوا الحق وتركوه لكن الإنسان يترك الحق إما جهلا لجهله وإما لغلبة هواه فهنا الله يبين حدوده من أجل أن لا يقع الناس في الممنوع والمحرم والمنكر جهلا منهم لأنهم لا يعرفون شرائعه ولهذا فينبغي الإنسان يتعلم بعض الناس لا يتهم بالهوى ويبكي ويتأثر لما وقع منه لكن الذي حصل من المخالفة كان بسبب الجهل كثير من الناس يسأل بهذه الطريقة فعلت كذا في الحج في الصيام في العمرة في الطلاق في البيع اشترى السيارة وانتهى بطريقة غير صحيحة ترجعها يقول ما يردونها يأبون ماذا أصنع كرهت السيارة هو خائف من الله فما وقع في هذا بسبب هواه لكن بجهلي بعض الناس يعقدون صفقات أموال تجارات ملايين والعقد فاسد وقد يكون هؤلاء فيهم من الدين والصلاح والخير والتقوى شيء الكثير لا يعلمون لو علموا صيغة العقد الصحيح لما اوقعوه على هذه الصيغة المحرمه فليس لهم فيها هوا أصلا لكن الجهل هو الذي أوقعهم تقع عقود يقول أحد الطرفين مثلا أنا أضمن لك رأس المال أضمن لك نسبة من الربح لك نسبة ثابتة من الربح هات عجرة ألاف أعطيك شهريا خمسمائة ريال قد يربح قد يخسر ما يجوز يقع فيه بعض الناس هات مئتي ألف نفتح مخبز نفتح ورشة نفتح مصنع نفتح كذا وسأعطيك كل شهر عجرة ألاف ريال طيب قد لا يحقق أرباحا تعطيني منين فمثل هؤلاء اللي يفعل الشيء ثم بعد ذلك يسأل هذا مثل اللي يقطع الطريق الشارع فإذا وصل إلى الضفة الأخرى الناحية الأخرى التفت هل في سيارات؟ المفروض أنها يلتفت قبل ما يمشي خطوة ما هو إذا جاوز الطريق وقطع؟ التفت في سيارة ولا ما في سيارة؟ بعض الناس يسأل إذا انتهى من المعاملة أو العمل قال هل فعلي صحيح ولا غير صحيح؟ السؤال متأخر. ما الذي أوقعك بهذا أصلا؟ كذلك أيضا هنا في هذه الآية ما يدل على أن العلم هو السبيل للتقوى. العلم الصحيح لأنه إذا بان له الحق تضع تبعه وإذا بان له الباطل اجتنبه فلو تركه يكون متبين لهواه يقول بعض العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال الله فلا تعتدوها وإذا كانت من ما يجب تركه قال الله فلا تقربوها وهكذا يؤخذ منها أيضا إن أي البعد عن مشتبيات لألا يقع الإنسان في الحرام فلا تقربوها حتى يتحقق هذا لابد أن يترك المشتبهات وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات بأن التوسع في المباح يعني إلى آخر نقطة والحلال إلى آخر نقطة بعض الناس يسأل يقول أنا أريد الحد الفاصل قل لي حرام أو حلال لا تقل لي تورع منه أو اجتنب هذا الشيء لا أنصحك بفعله يؤذ مباشرة قلت لا أريد أنا أريد حلال ولا حرام هذا الذي يصل إلى آخر نقطة في الحلال لا يأمن أن يقع في الحرام وهذا الذي يتوسع في المباحات هذا التوسع سيوقعه في المشتبهات فإذا وقع في المشتبهات سيقع في الحرام ولذلك لا يحسن التوسع في المباحات والمبالغة في هذا وإنما يكون الإنسان في حال من الاعتدال يأخذ من الحلال ما يستعين به على أمر دينه ودنياه لكن من غير توسع غير توسع لأن هذا سيفضي به إلى شيء من المواقعة للمشتبهات ثم أيضا هذا التشريع هذا التعقيب تلك حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون من أجل أي يتقوا هذا يبين أن التقوى منزل عالي رفيع ينبغي السعي من أجل تحصيلها والجد والاجتهاد في طلبها ونيلها وهي قضية نسبية تفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا بعض الناس تقواه هي على حال المقتصدين يعني الذي يفعل الواجب ويترك المحرم هو تقي لكن بهذا القدر ومن الناس من يكون من السابقين فعل الواجبات ترك المحرمات ترك المشتبهات وفعل المندوبات وهذا باب واسع يختلف ويتفاوت الناس فيه بحسب ما يقوم في القلوب وبحسب ما يصدر عنهم من اعمال الجوارح وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه هذه الآية أيها الأحبة نختم الكلام عليها وقد اجتملت على الأصول اشتملت على الأحكام الأساسية والأصلية في موضوع الصيام يقول الشيخ محمد العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في رمضان كلها مذكورة في آيات الصيام بسورة البقرة صدقة فدية طعام مسكين تلاوة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الدعاء فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذدعان الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد التكبير في العيد ولتكبروا الله على ما هداكم هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم فيما سمعنا اجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبي نحمد وعليه وصحبه كان لديكم إضافة أو سؤال بل يقول الشيخ فعل الطاعات وقراءة القرآن وتدبره ونحو ذلك من ما يحول بين الإنسان مواقعة المعاصي وكذلك الصلاة استعينوا بالصبر والصلاح فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن يجد مما يردعه من الزواجر والمرغبات التي تحث على فعل الطاعة أيضا وكذلك من صفات الله عز وجل ما يبعث في نفسه المراقبة لربه تبارك وتعالى وبيان حقيقة الدنيا والشهوات التي فيها فيزهد في ذلك كله وتنجلي له الصورة فلا يكون على بصره غشاوة ولا يغتر ويعرف أحابيل الشيطان وخطواته فلا لي دعوي وتلبيسه وتزينه نعم يقول الشيخ فتاب عليكم وعافى عنكم لأننا ما تكلمنا عن هذا إلا في فقط في الكلام العام على الآية وبينت هناك قلت فتاب عليكم وفقكم للتوبة وقبلها منكم قلنا هذا بالنسبة لما حصل من تختانون أنفسكم فتاب عليكم لأن عقب بعده بإلفاء فتاب عليكم بمعنى توفيق للتوبة وقبول أو قبول التوبة وعافى عنكم بمعنى محو الذنب. يعني قبل هذه التوبة ترتب أثرها وهو العفو فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له بعض أهل العلم قال فتاب عليكم وعفى عنكم بمعنى أنه خفف عنكم ذلك التشريع الذي شق عليكم ذكرناه في المعنى العام وذكرنا شواهد لهذا مثل قيام الليل في سورة المزمل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم لا ما يحتاج أن يطالب العام بمثل هذه الأمور لكن من بسط الله يده وكذلك العالم يعلمون الناس مثل هذه القضايا ومن بيده سلطة يحملهم على حفظها وتحقيقها وحياطتها ونحو ذلك وكف كل من يؤثر عليها أو يعبث بها هنا لا الأخ يسأل يقول يعني كون يعني المرأة تعرض على الرجل أمر النكاح مثل هذا وقع على النبي صلى الله عليه وسلم حديث الواهبة مشهور بهذا لكن هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون من كل وجه لكن في زماننا هذا قد لا يخلو من محاذير أو مفاسد أو عواقب قد تسوءها قد ولذلك ينبغي على المرأة تحذر ويكون ذلك عن طريق الولي كلام هنا ليس في العقد أنا كلامي كان في العقد أن لا المرأة العقد لابد من ولي فرق بين العقد وبين الخطبة أو عرض النكاح لكن هذا بالنسبة لي وقتنا هذا كون المرأة تعرض على من تستحسنه أو تعجب به أو تعجب بكلامه أو تعجب بصورته أو تعجب بمؤهلاته أو تعجب بمهاراته أو تعجب بفكاهته النساء صاروا يشاهدون الآن وسائل الإعلام ويرون الصور ويأتي الإنسان متهيأ متزين ويتكلم بأجمل لربما ما يجد من العبارات وقد لا يكون بهذا الذوق بخاصة نفسه ومع أهله فتغتر المرأة وتقارن مع زوجها لربما أو تقارن كانت غير متزوجة مع من حولها من الرجال في بيئتها وأهلها فتعجب بهذا وقد يسلب لبها وفؤادها فتتصل عليه تعرض عليه الزواج فهذا غير محمود العواقب غير محمود العواقب فالحذر ويكون ذلك عن طريق أهلها بواسطته ولا تتصرف بانفراد والله نعم صحيح في النسخ من الأثقل إلى الأخف بيان لرحمة الله ساعتها على العباد بأن خفف عنهم وفي ذلك إبراز لهذا المعنى وهو تدرج في التشريع مبناه على حكمة ف. يشرع الله تبارك وتعالى لعباده تشريعا قد يكون هو الأثقل ثم يخففه فتظهر رحمته ولطفه وقد يشرع لهم تشريعا خفيفا ثم بعد ذلك ينقلهم إلى ما هو أثقل منه إذا ارتاضت نفوسهم بالأول الله أعلم نعم السلام عليكم الله السلام عليكم وحمد.